تحفة الاطفال للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظر المريد في والتنوين والمدود سميته بتحفه الاطفال عن شيء المهي ذي الكمال ارجو به ان ينفع الطلاب والاجر والقبول والثواب النور الساكنه والتنوين للنون ان تسكن وللتنوين أربع أحكام فقل تبين الأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهما لتان ثم غين خاء والثاني إدرام بستة أتت يرممون عندهم قد ثابتت لكنها قسمان قسم يدرم فيه من ينبيا مولما إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغنك دنيا ثم صنوان والثاني ادراهم بغير هنه في اللام والراس مكررا والثالث الاقلام عند الباء ميمن بهنه مع الاخفاء والرابع الاخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صفذا ثناكا جاد شخص قد سماء طيبا زر فيه تقاطع ظالما المين والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حوف غنة ببا الميم الساكنة والميم ان تسكن تجي قبل الهجاء لات التي الذين اللي الحجاء ذي الحج ثلاثه لمن ضبط اخفاء ادغام واظا فقط فالاول الاخفاء عند الباء وسميه الشفويه للقراء والثاني ادغام بمثلها ات وسمي ادغام صغيرا يا والثالث الإغمار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لداواو من وفاء تختفي لقربها والاتحاد خالفي لا أل ولا الفعل للام الحنان قبل الأحر في أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه لنبغي حجك وقف عقيمه فليهما إذ في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعيطب ثم صل رحمن تفسدف ذا نعم دع سوء وزب شريفا للكرم ولا منول سمها قمريه ولا منخرى سمها شمسيه واظهرا نلام فعل مطلقا في نحو قلنا عنه وقلنا والتقى المثلين والمتقاربين والمتجالسين إن في الصفات والمقارب اتفق حرفان فالمثلان في ما أحق وإن يكون مخرجا تقارب وفي الصفات اتالفا يلقب متقاربين أو يكون اتافقا في مخرج دون الصفات حب طريقه ثم ان سكن أول كل فالصغير سميا او حرك الحو في كل فقل كل كبير وافهم منه بالاثول والمد اصلي وفرعي له وسمي اولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل اي حوف غير همز او سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمزن أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وني في نوحيها والكسر قبل اليا وقبل الواو غمشط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها اليا وواو ساكناء من فتا لا قل لكل منا أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز والنزول. فواجب ان جاء غمز بعد مذ في و ذاب متصل وعد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمه وغال غذا المنتصل ومثل ذا عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمس وعلى المد وذا بدلك آمن وإيمانا قذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معا كلاهما مقفف نثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع محرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجد والمد والسهو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 افضل ان ادغم مقفف كل اذا لم يدغم واللازم الحرفي اول السور وجوده وفي ثمان حصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول اقص وما سوى الحرف الثلاثي لا الف فمده مدا طبيعيا وذاك ايضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر ويجمع الفواتح الاربع عشر سلوس حيرا من قطع كذا اشتهر وتمد النفض بحمد الله على تمامه بلا تناه ابياته ند بدا له تاريخه بشرى لمن يتقينها ثم الصلاه والسلام ابدا على قدام الأنبياء يا والآل والال والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع